هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقينون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون